بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الجيل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكره وأراد شكوره وأجرى بقدره الحكيم زمن الوجود الاستقلافه التداول مننا ومحنا قوله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس لله جعل خلفه لمن على للتخصيص للتخليص قوله وتلك زمن بمقتضى بقدره يذكره شكوره بين وأجرى أن سنة وقام من هذه الثنائيات المتقابله مننا ومحنا ونفحات ولفحات مجالا لابتلاء مستخلفيه لتاهيله لمقام الاعتبار والادكار مقدارا لقول الله في كتاب الاستبصار وذكرهم بايام الله ان في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور وصلاة بعتته ا بزمن الختم فجاء على قدرها أو قدرها حائزا للوصف ا ل أ ت م رسولا ا ل ة ر س و يدعو للخلق ا ل أ ت م و ر س ا ل ة تهدي للتي هي اقوم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه يهدي سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إ ل ى النور ب إ ذ ن ه ويهديهم إ ل ى صلاه مستقيم وعلى صحابته وقرابته الذين أ ر خ و ا بحدث هجرته ومنه لتخليد ذ ك ر ه ا ورفعها لتبقى م ن ا ر ة و ا ض ح ة المعالم د ا ل ة على ج م ل ة من الدعائم لا يخطئ المستهدي بها تاريخا ل ص ي و ر ة الماضي وبناء للراهن المعاصر وكسبا للرهان ا ل آ ت ويقول ب ع د ف ا ل إ م ا م ا ل ع ل ا م ة المؤرخ أ ب و زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي و ا ل إ ش ب ي ل ي التونسي م ق د م ة كتابه ا ل ع ب ا ر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ا ل ع ز ة والجبروت وبيده الملك والملكوت وله ا ل أ س م ا ء الحسنى والنعوت القادر فلا يعجزه شيء في السماوات و ا ل أ ر ض ولا يفوت ثم يمضي تابع ا ش ي خ انشانا من الارض ن ش أ ن ا م ن ا ل أ ويسر لنا منها ارزاقا و ق م تابع انتم ا ويكنفنا およくふるなるつこわっこーちわたぶりなえやむわ ي こーちわたあた ور ال و و ت ت ع なえ اجال التي خط علينا كتابها الموقوت وله البقاء و الثبوت وهو الحي الذي لا يموت والصلاة و ا لام س ل على سيدنا ومولانا محمد النبي ا ل أ م, م ي العربي المكتوب في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل ا ل م ن ع و د الذي تمخض لفصاله الكون قبل أ ن تتعاقب ا ل أ ح د والسبوت ا ل أ ح د و ا ل سبت و ا ح قبل أ ن تتعاقب ا ل أ ح د والسبوت ويتباين زحل واليهموت ي ه م و ت والبهموت بمعنى واحد باء ا ل ي ا ء ه و شيء يقال ب أ ن يحمل ا ل أ ر ض ولكن هذا يراد لي معنى البون الشاسع بين زحال في الفلك التاسع على ل غ ة الفلكيين واليهموت الذي هو شيء كالحوت يحمل هذه ا ل أ ر ض هذا في تصور ا ل قديم هذا ليس له صحه او تكون اليهموت من اليهماء بمعنى ا ل ف ل ا ت التي لا علم يهدي بها المفازة بين هذه وبين هذه المفازة مفازة لا علم نجمين بها وشهد بصدقه الحمام والعنكبوت وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه الذين لهم في محبته واتباعه أ ت ب ع البعيد ه الأثر ا و في محبته و الاثر البعيد والصيت والشمل الجميع في مظاهرته ولعدوهم الشمل الشتيت صلى الله عليه وعليهم ا اتصل ب ا ل إ س ل ا م جده المبخوت جده المبخوت、نا. الحظ الحظ ا ل س ع ي جد حظ و ا ل ع ظ م ة تعال جد ربنا عظمته وانقطع بالكفر حبله المبتوت وسلم كثيرا اما بعد、اكفيشتي. هذه كلمات استهل بها مؤلفه الكبير في التاريخ مقدمه ة والتاريخ من بعده مجلدات ثلاث وهي كما سمعتموها عنوان ا ن ت م ا ء إ ل ى ا ل إ س ل ا م وافتتح بحمد الله بالجلال و ا ل ت ن ا ء على على سيدنا رسول الله بسني الخلال وعلى صحابته وجاء ب ب ر ا ع ة استهلال انتمئة إلى ا ل ك ت ا ب ة ا ل أ د ب ي ة في منهجها الكتاب العربي و ر ا ع ه استهلال وهي ا ل إ ش ا ر ة في صدر المقال لمقصد المقال أو لمقصد. وان تشير لمقصد المقال بدءا ً فذا ب ر ا ع ة استهلال وقد ذكر في هذه ا ل ب ر ا ع ة الملك و ا ل ع ز ة و ا ل ن ش أ ة و أ و ل ي ه رسول الله و ا ل أ و ل ي ه التي ينبغي أ ن ط ر ع ى في د ر ا س ة التاريخ والايام والوقود والاجال و ذ ك ر م ظ ا ه ر ه والاعتزاز واتباع ذ ك الاثر والشهود ا ل ص د ق لأن ا ل خ ب ر م ح في ا ل ط ا ل ع ة ب ب ر ع ة استهلال الى ا ل أ د و ا ت ك ل التي ستستعمل في التاريخ من المصطلحات الملك والأمم والنشأة هذه والاعتوار تعتورنا الآجال والنهايات و ا ل أ ي ا م والابتلاء كل هذا يشرف ا ل إ ش ع ا ر عرض من ط ر ف خفي هذا ا ل إ ش ع ا ر ومنه سيمر إ ل ى ا ل د ب ا ج ة ا ل د ب ا ج ه في اللغه ة ي هي, هي ص ف ح ة الوجه ا ل د ا ل ة على حسن ص ا ح ي ة ا ل ص ف ح ة ا ل د ا ل ة على الحسن والوجه د ب ا ج ت ا ن و ك أ ن ه جعل د ب ا ج ة أ و ل ى وجعل تتمتها باسم ا ل م ق د م ة ل ل م ق د م ة لتكتمل ا ل د ب ا ج ت ا ن د ل ا ل ة على صفحته الوجه ا ل م ن ب ئ ة عن ا ل د ا ت ل أ ن ه دائما يعبر بالوجه عن ا ل د ا ت ل أ ن ه الجزء المنبئ عن قسمات ا ل إ ن س ا ن و م ه ا ل ي م ه ولا تخطئ ترسم الوجه في التمييز والتعريف وقد خص هذه ا ل ز ب ا ج ة ب م ب ا ح ث ستقفون عليها نسميها ت ق ر أ و ن ا ل م ق د م ة ا ل ح ق د ا ل أ و ل تعريف التاريخ في مستويين م س ت و ي ظهوره و ب ط و ن ه أ ي خفائه أ و عمقه ثم بيان أ ص ن ا ف المؤرخين أ ن و ا ع الذين كتبوا التاريخ من قبل ه و أ ن و ا ع التاريخ المؤلف لينتقل إ ل ى ج م ل ة مؤاخذات مع ق د المؤاخذات على المؤرخين الذين سلفوا ل ي ف س ح عن موضوع ا ل ت أ ل ي ف الذي يقصده تحديدا ما موضوع ك ت ا ب العبر ومنه إ ل ى تفصيل جملته و م خصص به كل جزء من ا ل أ ج ز ا ء ا ل ث ل ا ث ة ا ل م م ث ل ة لكتاب الاعتبار لينتهي ببيان فضله وما ينبغي أ ن يتحرى في منهج تعاصي مع احداثه ليقف عند ج م ل ة أ خ ط ا ء نماذج من أ خ ط ا ء المؤرخين منبئا على م ن ا ش ئ ا ل أ خ ط ا ء ومثارات الغلط والوهم في تناول الحدث قبل أ ن نرجح إ ل ى هذه المباحث و و و ض ع ا ا ت ل م ببعض التفصيل نتم ما بقي علينا في مبحث ا ل ت ا ر ي ف بالرجل هذه شيئا تنفعنا ثم نفي ببعض الوعد في م س أ ل ة وصل صوان ا ل ح ك م ة بديوان الذكر صوان واجه صوان الحكمة المقدمة الحكمة سمع التاريخية والتاريخ جراب ا ل أ ح د ا ث و ك ذ ا اختار المؤرخ أ ن يقول وجدعت فيها صوانا وجرابا لتكون ل ل ح ك م ة صوانا وللتاريخ جرابا ولكل وعاء سر من اسمه ا ل ص و ا ن ما تصان فيه النفائس والجراب وعاء تجمع فيه ا ل أ ش ي ا ء ا ل م خ ت ل ف ة ا ل ت ي قد لا يكون فيها ا ل ن ف ا س ة التي تكون في مستودعات الصوان التي تصام لا يضع ا ل إ ن س ا ن في الوعاء الذي يسمى صوانا ً إ ل ا ما يريد صيانته فكانه ينبه على أ ن ا ل ح ك م ة التي في ا ل م ق د م ة حقها أ ن يكون مستودعها الصوان في الصدر. وحق التاريخ أ ن ه تفصيل أ ح د ا ث العبره هي هنا ا ل ت ا ر ي خ بتفاصيله يؤكد ذلك ويشهد له قلت سيدنا ابن خلدون رحمه الله ميز اهل العلم في ترجمته اطلاقا من ا ل مصادر التعريف كالكتاب الذي خصه ل ت ع ر ي ف بنفسه ورحلاته أو رحلاته ميزوا في حياته أربعة ميزوا رحلاته فتراز حياته واضحة في ا ل ف ت ر ة ا ل أ و ل ى سبق لكم هي ف ت ر ة التلمود المدى من أ ج ل تحصيل ا ل م ع ر ف ة ا ل د ر ا س ة التكوين وهذه استغرقت حوالي عشرين س ن ة من س ن ة اثنين وثلاثين وسبعمائه الى سبعمائه وواحد وخمسين و س ب ع م ر ا ل ة الاضطرار إ ل ى ا ل ر ح ل ة ا ل تطواف في المغرب العربي و ا ل أ ن د ل س وهي أ و س ع ه ا حوالي خمس وعشرين س ن ة في هذه التطواف وتولي مناصب د ي و ا ن ي ة وسياسيه من منصب ك ت ا ب ة السر في الدول ة ا ل أ م و ي ة إ ل ى منصب و ل ا ي ة المظالم خطتها إ ل ى منصب الحجابه ل أ ب ي سالم أ م ي ر ب ج ا ي ة وهي من واحد وخمسين تقريبا وسبعمائه الى ست وسبعين وسبعمائه ا ل ف ط ر ة ا ل ث ا ل ث ة ف ط ر ة ت و ق ف والتفرغ والتعزل من أ ج ل ت أ ل ي ف كتابه في التاريخ مقدمه م ت ا وهذا في حوالي ثماني سنوات أ ر ب ع ه منها في قلعه بني س ل ا م ة في ا ل م ن ط ق ة التي تسمى ا ل آ ن بتوغزوت وهي من مقاطعه ويرى ونصفها ا ل آ خ ر في تونس عند عودته إ ل ي ه ا نقح وكمل جانبا من, من تاريخي ومقدمي و ا ل م ر ح ل ة ا ل ر ا ب ع ة و ا ل أ خ ي ر ة خروجه إ ل ى مصر إ ل ى الشرق مغادرته الغرب ا ل إ س ل ا م ي كلا إ ل ى بلاد المشرق بعد أ ن بدل له انه لا أ م ل في البقاء هناك اذا مر بمراحل فيها تولى مناصب واعترته مصائب ومحن تلقى م ن ن ومحنا ع تاريخا مريرا في بعض ذوق ح ل ا و ة تولدت المناصب التي سبقت ولكنه مني بمصائب ق ا ص م ة ومن أ ش د ه ا عليه ما بلغه من مقتل أ م ي ر بجايه وكان حاجبا ف ت ن ة الافتتان الاحترام م ق ت ل ومقتل ا و صديقه الحميم لسان دين الخصيب الذي كان و ز ي ر ا ب غ ر ن ا ط ة ثم نزل إ ل ى المغرب لما أ ح س ب أ ن هناك م ؤ ا م ر ة تدبر له ثم هناك بفاس كيد له اتهم في دينه ب ا ل ز ن د ق ة صاحب كتاب ا ل إ ح ا ط ة في اخبار غ ر ن ا ط ة و ن ظ م كتاب اللمع في ا ل أ ص و ل أ ل ف ي ة وابن خلدون شريحها في الحلل المرقومه اسم قتل وليس قتل سجن أ و ل ا ً ثم قتل بعد و س ا ط ة ابن خلدون ثم رحل ابن خلدون فاذا به يجيء خبر مقتله بل ا وحرقه ولا يزال الباب ا ل آ ن في فاس يسمى باب المحروق ن س ب ت الى هذه ا ل ح ا د ث ة ولا يعذب بالنار الا خالق النار ثم ا ل ف ج ي ع ة ا ل ث ا ل ث ة فجيعته ب أ خ ي ه يحيى مؤرخ أ خ و ه عبد الرحمن وكان مؤرخا ل ل د و ل ة ا ل و ا د ي ة بني عبد الواد ل فكتابه بغيه الرواد فيه تاريخ بني عبد الواد قتل في س ن ة ثمانين وسبعين مائه وبلغه خبره مقتنع ثلاث كوارث م خ ل د و ن في هذه ا ل ل ح ظ ة هو يحس ب أ ن ا ل ح و ا ل كلها م ض ط ر ب ة و أ ن ه لا أ م ا ن لا في جوار ب ل ط ولا في جوار أو ح م ا ي ة أ ع ر ا ب كل مدطرب فقرر أ ن يختلي وكانت ف ت ر ة ا ل ع ز ل ة تم الانتقال بالتماس من أ ب ي من أ ب ي العباس الحفصي ليقبله لأنه بل الذي قتل قتل سالم فقبله إلى وقتلب أبي أن كان بينه وبينه كان تونس وهناك قرر أن يعتزين وقتلب مرات من هو صاحب جائع مرات اقترب سبب في في فرجع قرر من الامير ان يتولى هناك بعض ولايات م ع ي ن ة فرفض ليقر ر في ا ل ن ه ا ي ة الخروج إ ل ى المشرق و ي ج ع ل حياته فيما بقى في تدريس و خ ط ة قضاء و ن ض ا ر ة للاوقاف أ و ق ف نظارة ل ل ف ل ص و ي التي للصوفية المتعلق بالخانقاء الخوانق المتنسكات ملاجئة كانت وعلى خانقاء ببرس هناك أو رأسها كبير. ليعيش حياته في أ م ن أ ك ث ر مما كان عليه هناك ولكن مع استصحاب ظروف ا ل ب ح ن ة من كيد ا ل أ ق ر ا ن وصروف الامتحان إ ل ى ا ل ن ك ب ة التي مني بها وهو, يسمع وهو في, في, في مصر ينتظر وفود أ ص ل ت ه عليه ف إ ذ ا به يسمع خبر غرق ا ا ل أ س ر ة بكاملها فيبقى الرجل وحيدا في بلاد ا ل غ ر ب ة ضاعت أ ص و ل ه بالطاعون و ا ل د أ م مشيخته وهو في فاس كان الطاعون قلنا س ن ة خمسين و س ب ع م ا ئ ة يعني تماما وهو في سن ا ل ث م ا ن ي ة ع ش ر من عمره ذهبت ا ل أ ص و ل وذهبت الفصول وهو في رحلته هناك وقد وفر بعض الملاذ ا ل آ م ن لاسرته لذلك تحيق منه ل لا تستغربوا د ذ ا وجدتم ه اثر هذا الشيء في المقدمه وفي تناوله لموضوعات معينه بل ولتوجهه الاخير إ ل ى مجال التصوف ليمتحن من هذه الروحانيه ما ي م س ح بهذه الجراحه ا ل م ت ع م ق ة في أ ج د ا ن ه نعم ل س ا ت ه التوجه فقط ب أ ث ر ا ل أ ح د ا ث والله تبارك وتعالى يعلم عبده ويربيه بالمنن ا والمحن ل ن ا معا وتلك ا ل أ ي ا م نداولها بين الناس فظهر كيوماني يوم يصر ويوم يضر فخذ من ذلك لابد من أ ن تعيش ب و ا ق ع ي ة في حياتك بناء على ما تستحضر من وقائع التاريخ أ ت ت ك ص ف الليالي ف ا خ ت ر ر ت بها وعند صفو الليالي يظهر الكدر لا, لا تحسبه شاعريا ً فقط بل هو صور ا لحقائق تعلمون أ ن لابن خلدون من ا ل آ ث ا ر ما يدل على ت أ ث ر ا ت ه باحوال زمانه م ن ه كتابه المسمى بشفاء السائل و ت ه د ي ب المسائل كتاب في التصوف بزيع رائع صوف على مقاش ا ل س ن ة على ا ل أ ص و ل وكان قد الفه في فاس حين بعث بسؤال أ و أ ر س ل بسؤال من من ا ل أ ن د ل س ولعله ل ع ل م ر س ل ه ا ل إ م ا م الشاصي رحمه الله أ ر س ل ه إ ل ى شيخه ا ل م ت ص و ف ة في فاس اسمه ابن عباد شريح الحكم وفيه سؤال هل يمكن الاستغناء عن الشيخ في التصوف الشيخ الذي يدلك ويعرفك في ويصحبه ل في المرشد ي شيخا علي في المسالك يقيه في طرقه المالك يذكر الله إ ذ ا راه ويوصل العبد الى مولاه هل يمكن الاستغناء عنه الاستغناء القوم؟ يمكن بكتب ومن فيها من مواعظ ورقاق وتعريف المنازل أ م لا يتيسر ذلك واستغل ف ر ص ة فكتب هو جوابا عن هذا السؤال هو قبل قدم له م ق د م ا ت في الموضوع هي بابها الله بيانه غاية في في في شاء التصوف والتلخصه كتاب العلوم والمعارف خاتمة خاتمة فصل الفصل بعض وسنصل وهو إن نصل إلى إلى علم أعتقد ختمت الفصل. خ ا ت م ة الفصول ان لم يكن ه ذ ل ع ل م خاتمتها و إ ن م ا وضمن علومك وضعت ض علوم ا ل ش ر ي ع ة ضمن ع ل و م ا ل م ل ة صاحب ا ل م ق د م ة إ ذ ن سواء في كتابه هذا في التاريخ الذي نحن بصدد الوقوف عند مباحث ا ل م ق د م ة وفصولها إ ن شاء الله مستعين بالله او في كتاباته الاخرى يعني كان عنده ابن خلدون يعني لا يجاره رغم أ ن لسانتيم الخصيب هو من هو مدحه بما, بما مدحه به أحد أنه لم م لم يصل الى زمن كتابتها قتل قبل كتابته وصله هذا الشرح ووصله شرحه, شرحه لنظمه المسمى بالحلية المرقومة ووصله أ ي ض ا لباب المحصلي الذي اختصر فيه علوم الرازي أو علم الرازي في علم الكلام وصول علم الكلام حتى انه كان ينكج فيقول له ماذا صنعت بمحصلي لأن الرازي يقال فيه ابن الخطيب ولساندين الخطيب فكان يقول له ماذا صنعت بمحصلي لأنه أضاف إليه إضافات مسائل أضاف أخرى ابن ابن فكان صنعت ماذا إضافات واصحع واستدرك فيه فيه و أ ض ا ف إ ل ى إ ض ا ف ا ت من كتاب الطوسي نصير الدين ا ل ط و س ي ل د ر ج ة أ ن الشيخ حين طلعه قال له أ ن ت بلغت تبريزا في في هذا العلم ج ل بأنه بأنه المقاد الضيم الإحاد س صعب يصفه عزوف عن تعبيراته هو في هذه يترجم لابن خلدون رحمه الله لان ل لأن مواقف الناس م ن خلدون ك ث ي ر ة ولكن يمكنه صنبها في ث ل ا ث ة معترفين معترف مقدر, مقدر ويدخلوا فيها لسانة ا من ويدخلوا ب ي و فيها ل ويسمحوا بالمحاسن من ل ت غ ر ي ب بردي وغيرهم وابن ا ل أ ز ر ق المؤرخ المغربي الذي كاد ي أ خ ذ كل مقدمته في كتابه ك ت ا بدائع ه ب السلك وطبائع الملك وهناك مواقف أ خ ر ى م و ا ق ف م ت ن ق ص ة غير ا ل م ن ص ف ة وعلى ر ص س ه م الشبيشي و ا ل ر ق ر ا ل ي و إ ل ى حد ما السخاوي الذي دمه في الضوء اللامع في ع ي ا م القرن التاسع وامتدحه في ا ل إ ع ل ا ن بالتوبيخ لمن دم أ ه ل التاريخ أ و التوريخ إلى الحافظ بن الذي عليه أول لأنه أدرجه في كتاب التذكيرات لاستجازته حزار عما كان كتاب في أظن بن أنه رجع أدرجه وأدرج صورة ف ي اقل من ش و خ ا ل ذ ي ن حضرنا عليهم كذا وكذا مرات وهناك صنف ثالث زهد زهاد م ت و ق ف ة تعللوا ب أ ن في ا ل م ق د م ة مسائل م س ت غ ل ق ة أ خ ر ى م ق ل ق ة و ت ا ل ت ة م ح ت م ل ة م ف ت و ح ة هذه ا ح ت ا ج إلى إ ل ى من يفتح مغالقها ويرجح ه ذ ا احتمالاتها ويصحح ه ذ ا ما دخلها من وهم إلى أ ن ما تعرضت له في الطبع حين طبعت من رداءه في الطبع وفشو التحريفات والتصحيفات فيها مما ز ا ء هذا ل ك ث ي ر فيها تعلمون أنه ل اننا لم نعرف مقدمه ة من خلدون ب ع ابن خلدون بقرنين ر أ الا عرفنا إلا بعد ان عرفها د ع الغرب أخذ يعرفه وتستغربون إ ذ ا قلت لكم ب أ ن ا ل ط ب ع ة ا ل أ و ل ى أ و ا ل ن ص ر ة ا ل أ و ل ى ست... وهي ط ب ع ة نصر الدين الهوريني في مصر كانت في أ و ا خ ر القرن التاسع عشر يعني الثاني فيها حفصية التاسع عشر واعتمد نماعا توقع نصف من القرن نسخة ونسخة تونس نسخة فاس وهذا إلا له لم توقع النسخ التي انتسخت عن هذه النسخ من نسخ ا ل أ ص و ل معظم و ا ض ح ثم بعدها بقرن أو قرن ونصف ل أو ق ن ظهرت ن ش ر ت د ك ت و ر عبد الواحد وفي ا وهي أ و س ع ه ا و أ ق ل ه ا خطا أ و ل عليها حوالي تعليقات تصل إلى حوالي أزيد من من ألف تعليق لها ت ي أزيد طويلة قدم بمقدمة من الى طبعه ا لبنان ت ت و ي ا من طبعات ل ط ب ع ا ت ش د ا د ف ي ن 0 خ م س ه حوالي ت ا ن ي نصف قرن أ و يزيد وبمساعده المركز الوطني للبحوث العلميه في المغرب ه وهذا ا م ش ت ح ي ل ا أجنب من ن لغة يسالنا ن ن س ي ب و ا ق ر ب ولا و ولا إليه نحن مع ن أشألنا ا وهذا للأسف م التراث ا ل إ س ل ا م ي المباشر واسالوا الذين يبحثون في التراث أ و يرفعون ع و ن شعار ح ي ا ت التراث تجد المحن ا وال... وال... والعوائق والصعوبات إ ل ى ك ت ر ة التراث ويمكن ت س ت ح ض ر و ا أ ن في ا المكتبة... ل م ك ت ب ة التراث ب ي ا ل ق ا ه ر ة س ت م ا ئ ة أ ل ف مخطوط لا تزل م تحتاج إ ل ى م ن ي ن ظروفها ويقربها أ م لا تجهلوا تاريخها ت ج ه لا و تمتلكوا ا ا ه لا ت ا ل أ د و ا ت لفتح هذه الخزائن من الجواهر ل أ ن ه ا اصبحت لها اهتمامات أ خ ر ى ب ع ي د ة عن هذا العمق في ذ ل ك ضعنا وضاعت ا ل أ ج ي ا ل معنا و ا ل أ م ل في الله لانه سبقنا أ ن التاريخ أ ل م و أ م ل وبدون ذلك لا يمكن أ ن نفهم ولنصلكم ب آ ي ة التثبيت حتى نبقى ج ا ئ م ا مع ما, ما, ما وعدنا ك م ب ه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 الله هذه ا ل آ ي ة من ا ل آ ي ا ت التي ن ق ر أ فيها مقاصد التاريخ دائما مع الصوان ومع الديوان ديوان الذكر وصوان الحكمه في التاريخ ا ر ب ط مع القران للمقاصد التي قلت لكم أ ن الكل يحاول أ ن يخرج علم التاريخ من علوم المله علوم الدين ويبعد أ ث ر الدين في التاريخ وهؤلاء الذين احتضنوا ابن خلدون من, من مستشرقين او م س ت خ ر ب ي ن ا ر د و ا الترويج لعلم ت ا ر ي خ لا أ ث ر للتدين فيه والقول ب أ ن هؤلاء ما كانوا أ ع ل ا م ا إ ل ا بالقصيحه مع ا ن ي ي ن عندهم وقف أولا ن ربنا تبارك وتعالى حين خصص و ر ة هود ب ج م ل ة بشعب ك ب ي ر ة من ق ص ص بدءا ب ق ص ة نوح فهود فصالح ف إ ب ر ا ه ي م فلوط فشعيب فموسى كل ما جاءت في ص و ر ة هود شغلت معظم الصورة وكلا س للتفسير م ي وهي ت بإحداها صورة هود ما عليها قصة. يقول نقص عليك من انباء الرسل في ا ل ل غ ة إ ذ ا قدم محقه ا ل ت أ خ ي ر كما هنا أ ف ا د معنى ا الحصر إ ل ا ما هذا شانه ففيه ص ا ر إ ل ى أ ن ما يكتب في التاريخ وما ينبغي أن, يكتب بغي ان يكون كله دال وكله مرشد وكله ملمع إ ل ى ما ينبغي أ ن يستن به ويقتدى به وكلا نقص عليك اي نقص عليك كل هذه ا ل أ ن ب ا ء لهذه المقاصد اياك نعبد لا نعبد إ ل ا اياك فهي تفيد ا ل قصر تفيد قصر عباده على المقدم الذي هو ضمير الجلاله اياك وحداك نعبدك ولو أ خ ر ت فقلت نعبد اياك لما أ ف ا د ت معنى التوحيد نعبد ي اياك ك إياك. نعبد إياك. نعبدك ونعبده وقد نعبده غيرك لكن ت ق ر ي ب أ ف ا د م ع ن ا الحصر كلن نقص عليك هذا مفعول مقدم لا نقص عليك كل هذه القصص الا لهذه, لهذه. ففيه معنى ما ينبغي أ ن تقص القصص ولا ا ل أ ن ب ا ء إ ل ا للمقاصد إ ذ ن فيها أ و ل ا التاريخ لا يراد ل د ا ت ه خ ل التاريخ ص ا لاجل التاريخ تاريخ و س ي ل ة ل ل أ س ف ا ر و س ي ل ة لانعاش ا ل ذ ا ك ر ة و س ي ل ة للوقوف على آ ي ا ت ا ل م د ا ف ع ة ا ل ت د ا و ل نقص عليك من أ ن ب ا ئ ه م و ق ت سبق بيان معنى النبى ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق هو م و ع ظ ة وذكرى للمؤمن في باختصار إلى أن هذه المعارف العالية إشارة إلى باختصار المعارف التي إلى القصص قابل تحتاج وفاعل إ ل ى متقبل م ت أ ث ر منفعل وهو المتلقي لهذه ا ل أ ن ب ا ء ب غ ي أ ن يكون قد وصل إ ل ى مستوى ي ت أ ث ر فيه بالتاريخ لا بد من, من أ ه ل ي ة لهذا التلقي ما ن ت ب ت به و م عنونه ا ل ق ر آ ن بالفؤاد هنا ولاشتعال الفؤاد دون القلب هنا بالإطلاق يقول اهل العلم الفؤاد مشتق من التفاؤد وهو التوقد قالوا ت ف أ د ت النار إ ذ ا اتقدت فهذا مركز الوعي منك آ ل ة ا ل إ د ر ا ك فيك التي تتلقى هذه الاباء ب غ ي ان تكون م س ت ع د ة ل أ خ ذ الوعي من آي الكتاب من هذه الاباء و د ه ا ل ا و ت ت ب ت فرع الربط ربطنا على قلوبه ي ت ت ب يقتضي ت ا والتتبيت وجود شيئين في الفؤاد احتجن ي ل هذا المدد من قصص التاريخ من انباء الرسل وهو الارتياب والارتعاب فنفي الارتياب هذا هو الشك يكون باليقين ونفي الارتعاب يكون بالتسكين ا ل س ك ي ن ة القلب المتبت حتى يحصل فيه اثر هذه ا ل أ ن ب ا ء وما وراءها من م س ت ف ا د لا بد من أ ن يزيل من على الفؤاد ارتيابه وارتعابه هذا معنا تمات القلب قابليته للتثبيت شرط والتثبيت لا يحصل إ ل ا بهذين يقين يعرف و س ك ي ن ة تلطف سكينة تلطف ح ر اما ر ة الفؤاد أ ا ل ف و ا ع ل في ا ل ق ر آ ن يشير إ ل ى أ ن ه ا ث ل ا ث ة اشترتوا في ا ل أ ن ب ا ء ت ش ت ر ت في المذكرات ث ل ا ث ة ما كل ن ب ا يحصل به التثبيت وجاءك في هذه الحق أن البصائر ا ل ص ا د ق ة المتحققه ولكن اذا انتقلت من الواقع إ ل ى الخبر فوافقه وتحقق ما تحقق به قيل هذا حق وانتقلت من الخبر إ ل ى الواقع قيل هذا صدق وجاءك في هذه الحق أ ي البصائر ا ل و ا ق ع ي ة ا ل م ت ح ق ق ة فعلا فلا بد من ن ب أ أ ن يكون خبرا ً عن شيء وقع وتحقق و ي س م ا بدليل الوقوع حصل دخل التاريخ اطر لابد من أ ن تكون له هذه ا ل ص ف ة و م و ع ظ ة وتكون بالزواجر الزواجر ا ل م ذ ك ر ة و خ و ف ه وذكرى وهي البشائر ا ل م س ع ف ة البشائر تاملك والزواجر تزورك وتخوفك والبصائر تنير الدرب بين يديك فالخصص الذي لا الفاعل للتثبيت إ ذ ا لم يكن و هو في ذاته يحمل هذه, هذه د ا ت ا ل ش أ ن ا ش ت ر ط لها محل قابل ويشترط لها فواعل م ؤ ث ر ة موجبات ف ا ع ل ة وهي كما ن ص ت ا ر ا ل ق ر آ ن جاءك في هذه القصص كما في غيرها الحق و م و ع ظ ة وذكرى للمؤمنين ثم يقول تعالى بعدها وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إ ن ا ع ا م ل و ا وانتظروا إ ن ا منتظرون سار إ ل ى نهج التاريخ و أ ن هناك فترات تدافع قد تحصل و ز ا د و ا فيها أ م ل وعمل اعملوا وانتظروا وسنعمل نحن وننتظر حين ترى أ ن الذي يحصل بينك وبينه تدافع بسبب من ا ل أ س ب ا ب لا بد حتى يبقى ا ل أ ص ل ح والانقى الذي هو ا ل أ ب ق ى لا بد من أ ن تذكر أ ن ه عامل في الاتجاه الذي يضادك و أ ن ت عامل في دفعه وهو يؤمل خلاف ما تؤمل ان تكونوا تالمون ف إ ن ه م يالمون كما تعلمون لكن تحمل من طرفين و ترجون من الله ما لا يرجون أ م ل ا ئ د والرهان كشبه الرهان ب ه ذ ا ا ل ل و ن من أ ل و ا ن ا ل ز ي ا د ة على الخصم ص ب ر وصابر صبر حين لا تكون في مقام المدافعه وصابر عدوك إ ذ ا كنت في مقام المدافعه يعني فقه في الصبر ز ي ا د ة في الصبر و ر ع ب ت في الوقت الذي تبدو فيه مخايل شبه الضعف تراجعا في باب المدافعه رابط كن مستعد لهذه المرابطه هو ا ل م د ا ف ع ة ب ا ل إ م ك ا ن تكون مشروعه مدافعه في ا ل إ م ك ا ن وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم أ ي جهدكم ومقنتكم في تحدي حين تكون واقفا ً في الموقف الذي ينبغي أ ن تقف به م س ت م د ا من تاريخك المدد الذي هو مطلوب منك ان تستمد منه فليكن منك هذا التحدي اعملوا إ ن ا ع ا م ل و ن ا ن ت ظ ر و ا انا منتظرون بيننا وبينكم العمل و ا ل أ م ل و أ ي ن ا يفوق صاحبه في الاثنين يكون له كسب الرحم ثم يقول تعالى بعدها ولله غيب السماوات و ا ل أ ر ض و إ ل ي ه يرجع ا ل أ م ر كله العواقب والمصائر وما هو آ ت مما لا يمكن أ ن يحيط به إ د ر ا ك ا ل إ ن س ا ن ف ر ا ه ن فهذا مسلم لله الذي يملكه وحسبك أ ن تكون عند الشرط توقعاتك تأيض لها سقف و أ م ل ك له حدود ولله غيب فسلم له ه هذه معنى من فتكون احتلت الوساوس الجهة سببا أتيك ف ان هجامك في هذا لولي من الوان التدافع التاريخي وكل ا نقص عليك من أ ن ب ا ء الرسل ما ن ت ب ج انا توظيف ا ل ق ص ة في هذا الجانب ليوجد شد او ربط على قلوب قلوب أ ه ل ا ل إ ي م ا ن وهم في مقام التدافع ثم وضع البصائر بين أ ي د ي ه م ليستنيروا ومعهم مبشرات ومبصرات ومحذرات مذكرات هي المواعظ فهذا الرصيد الذي تحمله من التاريخ لبناء الراهن هو أ ي ض ا مبحث او مقصد فائده من فوائد التاريخ وهو من علم الكتاب ومن حكم الكتاب ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة وهذا من ح ك م ة الكتاب كنت س أ ن ت ق ل إ ل ى آ ي ة الاحتجاج ولكن ان شاء الله اتركوها إ ل ى حلقه اخرى ل ن ب د أ معكم حتى لنبقى بعيدنا عن ا ل م ق د م ة وهي آ ي ة الاحتجاج قال الله تبارك وتعالى يا اهل الكتاب لم ا تحاجون في إ ب ر ا ه ي م وموزله ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل إ ل ا من بعده افلا تحقروا هذه اسمها الاحتجاج بالتاريخ الاحتجاج بالتاريخ هنا الكتاب آية كيف سنبينه حصل على أهل الله إن شاء الله في ح ص ة ا ل ا ح ق باذن ا ه تعالى م ن ا ل آ ن فمع م ق د م ة التاريخ هذه ا ل م ق د م ة التي وصفت ب أ ن ه ا بحر العلوم و أ ن ه ا ضمت من الفوائد والقواعد في علوم شتى كعلم الاقتصاد علم الاجتماع علم النظم و ا ل س ي ا س ة علم ا ل ت ر ب ي ة علم المناهج ع ل م الفكر و ا ل ح ك م ة تصنيف العلوم بواب كثيره ونيفت حسب إ ح ص ا ء البسيط أ و قاربت مئتي أ ص ل و ق ا ع د ة في شد المعارف لا يمكن أ ن نقف عندها كلها مصطلحات وفيها مباحث ولها فروع ولكن ونتوسل نحاول المهم الله عليها الله إن سنقف بمنهج إن شاء الله سنقف عليها بمنهجين بسيط إن شاء بسيط في الفصول ا ل س ت ة ل أ ن ه أ ق ا م على فصول ا ل س ت ة وقدم لها ب د ي ب ا ج ة و ت ت م ة اسمها ا ل م ق د م ة و أ ن ا أ ق و ل تكمله ل ل د ي ب ا ج ة ا ل أ و ل ى وتتمه ل ل ص ف ح ة ا ل م ع ر ف ة بوجه ما يقصده من مباحث في م ق د م ة الفصول ا ل س ت ة في المقدمة هناك فصل طبائع متعلقه بالعمران ا ع طبائع ثم في جملة ثم طبائع العمران البدوي ا ثم ن ش أ ه الدول وبيان لوجوه المراتب فيها من خلافتهم وملكين و س ل ط ن ة ثم طبائع العمران الحضري ثم الصنائع وتصنيفاتها ومعارف ا ل م وترتيبها ومعيار التصنيف فيها كانت علوم ش ر ي ع ة ك ام ن ت ع و شرعيه ام و ض ع ي ة هذه الفصول ا ل س ت ة تحت عنوان علم العمران الذي أ ر ا د ابن خلدون رحمه الله أ ن يكتب فيه إ م ا مستحدثا ً لعلم اسمه علم الاجتماعي والعمره او مطورا ً لفن ع ل التاريخ ل م أو التاريخ الى مستوى يؤرخ للاجتماع البشري بكل ملابساته بكل تداعياته بكل تشكلاته أ و هو معيار لتصحيح المنهج في التاريخ أو وضع ن ظ ر ي ة م ت ك ا م ل ة ل ف ل س ف ة التاريخ بيان العلل الكبرى و ا ل ك ل ي ة لفهم الظواهر التي تفسر ا ل ص ي ر و ر ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة والاجتماع ا ل م ش ا ر ي قدم هذه هذه قدامكم مقدمة ومسزر سيجئكم لهذه الفصول الآن لفصول هذه حاصرة الستة شاء الله الفصول في ورقة استعينوا إن قريب مسزر اسمتها سيدي نبي المقدمه س الستة ا العيون الفصول ئ ل في من م ة من لهذه المقدمة ل الفصول كانت في هذه ا ل د م ا ج ة ا ل م ز د و ج ة التي سبق ا بين لكم بعض مباحثها و ا ل ذ ي صدر فيها بتعريف التاريخ على مستويين ا ل م س ت و ى ا ل أ و ل ظاهر التاريخ قال التاريخ في ظاهرة في معكم؟ دباجة. خبر عن أ ي ا م ودول وما يعتريها من تقلبات وحول خبر الضوار عن هذه الأيام、الضوار. ثم يقول أ م ا هو باطن اي التاريخ في الباطن تحقيق وتدقيق وتمحيص وتعليل للظواهر ببيان أ س ب ا ب ه ا و ك ي ف ي ا ت الوقائع فهو يحاول أ ن يبين أ ن هذا هو عمق التاريخ وهو الذي يريده يهتم بالكيف و ب ا ل ل م الليمة وكيف كيف توصيف علمي ا س ت و ع ب ا ل ض ا ه ر ه من كل أ س ب ا ب ه ا ملابساتها نهاياتها وعواقبها ونتائجها ومعه الجواب عن م ق و ل ة لماذا لماذا حصل هذا وتمحصت ا ل أ س ب ا ب وتصدره س م ي ه أو صدره بالتعريف الظاهر للتاريخ المتعارف عليه فيه شرع لها ان هذا التاريخ على هذا المستوى لا يشعر أ ن يكون تاريخا حقيقيا ظ ه ر من ا ل ظاهرا ر هنا كأنه ما أن لا ينتبه إليه إليه ينبغي أن ما لا والتفت ك ي ث لحد يعلمون ق و ل ي ظاهرا م داخل فجاه في النفي ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا فادخل الله هذا ع ل م الظاهر في, في تحت, تحت النفي لا يعلمون يعلمون ظاهرا واحدا والظاهر يطلق ويراد به ما لا يستقر تلك ل ا ش ك ا ت ظاهر عنك عارها اي ذاهب عنك ع ا ر ليشير بهذا التعريف الثاني إ ل ى ما يراه مناسبا ً لبحث التاريخ وتتبع وقائعه وحادثات الزمن فيه ولذلك م ب ا ش ر ة من بعد التعريف يشير إ ل ى اصناف ل م ؤ ر خ ي ن المؤرخين وانواع أ ن و ع التاريخ ك ه بحث في ق التاريخ فيقول اذن هناك من المؤرخين أ و يصنفهم إ ل ى إلى مشاهير فرضوا أ ن ف س ه م على ا ل ك ت ا ب ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة ب ج د ا ر ة إ ل ى حدود ما انتهى ا ل ي علمهم وذكر على ر أ س ه م ا ل م ش ع و د ي والبكري والطبري مشاهير ثم ذكر متطفله ذكر لا يعدون في عير ولا في نفير م ت ط ف ل ة هؤلاء لا تحير عندهم ولا و ق ف ف عندهم عند الظواهر اسمهم ا ل م ت ط ف ل ة في المقدمة ثم قال المقلده المتبلده الذين يتابعون ليس غير وصفه بهذا في الديباجه م ق م ة ف ت ثم ذكر ا ل م خ ت ص ر ة الذين اختصروا التاريخ حتى ا ل ر ه و للملوك وللدول في أ س ط ر وبحروف الغبار علماء اختصار ا ل ر ه و للدول و ا ل أ م م بحروف الغبار ي ع ن ي ا ل ح ر و ف الى غ ب ا ر يأتي إ ل ا ل د و ل ة فيقولون فلان نسبه حسب ه بعض ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ت ص ل ة بحياته قد تكون ش خ ص ي ة ثم ا ل م د ة التي قضاها في الحكم و ت ك ت ب بحروف الغبار حروف الغبار هي حروف د ق ي ق ة بخط النسخ أ و ا ل ر ق ع ة د ق ي ق ة وهي أ ي ض ا دل على العددين حساب الجمل وبحروف الرقيقه ة ودقيقة إذن و يقول إن في واقع التاريخية أو عليها ويبغي في التاريخية عليها الكتابة أن أن مآخد تتجاوز ان يؤكد صحيحها و أ ن يتجاوز ما فيها من سقم وفسد ثم نوع ا ل ك ت ا ب ا ل ت ا ر ي خ ي الحسن إ ل ى كتابات م س ت و ع ب ة تؤرخ ل ل خ ل ي ق ة أ ي للزمن من أ و ل ابتداعه للانسان ا كما المسعودي نحا نحاها نتل والطباري وغيره وكتابات ت ا ر ي خ ي ة تؤرخ للقطر تاريخ ا ب ن حيان في, في تاريخ ا ل أ ن د ل س وابن رقيقته في تاريخ أ ف ر ي ق ي ا يؤرخون ل ل أ ق ط ا ر و ك أ ن ابن خلدون يميل لأن هذا عن الى ان التاريخ اقرب إ ل ى أ ن يكون تاريخا منضبطا ب د ل ي ل أ ن ه سيقول أ ن ب د ا ي ة لم يكن يقصد كتابه تاريخ مستوعب هو وانما ب د أ مريدا أ ن يكون تاريخه لجيلين أ د ر ك ه جيل العرب في بلاد المغرب العربي و ل ا ن د ل س وجيل البربر ق ص د ه ثم ذكر سلفهما وذكر معاصرهما ثم اخذ يتوسع على ما س ن ش ر ا ل ي من أن التاريخ واين ا ب ت د أ ه فيه في ق ل ع ة ا ب ن سلامه فقد ظل مفتوحا ً إ ل ى ن ه ا ي ة حياته يضيف اليه الذين عطروا حسب ما نقل ا ل ن س خ ة ا ل أ و ل ى ا ل ن س خ ة ا ل ح ف ص ي ة التي أ د ا ه ا إ ل ى ابي العباس ا ل ح ف ص ي في تونس بينها وبين آ خ ر ما كتب قبيله وفاته ب أ ش ه ر آ خ ر وجدوها تنقص بحوالي النصف فقد ظل المقدمة تنقح وظل ي إليها ض ا ف و ا ل ت ا ر ي خ مفتوحا إ ل ى أ و ا خ ر حياته رحمه الله ثم أ ش ا ر إ ل ى المنهج التلاتي الذي ن ب غ ي ن يتحرى لادراك فضل التاريخ المنهج التلاتي تبقى بعض إشار المصادر النقل إليه هو تبقى تعديد وتوتيق بعض واعتبار أ ص و ل الطبائع وقواعد النظوم وما ي ح ك م ا ل أ ح و ا ل هذه ا ل ث ل ا ث ة يقول هي ا ل م ن ج ي ة من المخاطر أ و ا ل م آ خ ذ أ و ا ل م ن ج ي ة من العثرات في ك ت ا ب ة ا ل أ ح د ا ث والتاريخ العام اولها تعديد المصادر إذا المصادر عددت الواقعة فإن والذي يوضح لك ح ق ي ق ة ا ل أ س ب ا ب خصوصا ً إ ذ ا كانت م خ ت ل ف ة كلها كان ت ت أ خ ذ هذا عن رؤيه وهذا عن ر و ا ي ة وهذا عن انطلاق من أ ث ر مشهود واليوم يضاف اليه ا ل و ت ا ئ ق وتحقيق م ش ا ع ل م ع ي ن ة فهذا من الوان الاختلاف في المصادر ينور الحدث ينور تصورك للحداث و م ح ا و ل ة التعليل منك ثانيا توثيق الخبر لا بد لا يستغنى عن التوثيق شرط في الخبر أ ن يكون متقن و فلو جاءكم فاشق بنباين فتبينوا قال اهل العلم هذا فاسق الخبر فسق الخبر عند اهل العلم انه نزل في الصحابه فلا يمكن ان ناخذه دليلا على فيما يراه بعض المتشيعه من ان الصحابه يوصفون بالفسق هذا الوليد سلفاً وهي الخروج به عن ا ل ص د ق ي ة بسبب ما لا بقصد الكذب فيه الوليد بن ع ق ب ة ح ص ل ارتجاف وارتعاب وقد ه و ارسله النبي صلى الله عليه وسلم مصدقني أو مصدقا ً الى بني م ص ط ل ق لياخذ م ن ه الصدقات فلما راهم ومعهم أ س ل ح ت ه م على ع ا د ة ا ل ع ر ب في التسلح ضمن انهم يريدون قتله ل أ ن ه كان بينه وبين قبيلتهم احان و... وثارات فاستحضر التاريخ وارتعب فجاء يقص تحت ت أ ث ي ر هذا اللون من الوان الانزعاج الخبره غير الصحيحه فسمي ن ب أ ه ن ب أ فاسق أ ي خارج عن ا ل ص د ق ي ة بسبب ما وإذا قال القرآن فتثبتوا ب ي ن و على القراءتين السبعيه ان تصيبوا قوما ب ج ه ا ل تبنوا الحكم على خبر غير علم الجرح والتعديل لكن يقولون يؤخذ فيه ب ا ل أ خ ف فيها لان له أ ش ي ا ء أ خ ر ى تساعد فيقول الاخباري خ ب ر غير المحدد ا ل هم أ ت ا ر خ ي ة يقول يصلاص محدد عن بني إ س ر ا ئ ي ل ولا حرج أن يكون م ر متعلق ب ح ك م شرحي العبرة أحيان توسع لأن ق د تأتيك من ب ك ت ر ة ا ل أ خ ب ا ر واستفاضتها أ ن ت تريد أ خ ذ ا ل ع ب ر ة لا اخذ ا ل ع ب ر ة حتى يكون هذا على البخاري. <تصفيق> لأنك شرط البخاري ثم يحدثوا الحدث لم الأحكام هناك شرط يطلبه في العقائد. كما العلم ما العلم الأحكام وما في ترعي الإخباري الذي يشترط الذي يطلب في يطلب في يتبوت وفي يتبوت العقائد عند وهو الخازر لا هناك ذلك لأنك لأن آل أنت صرط صرط صرط به به العلم العملي أ ي الظن الغالب الذي يكفيه في العمليات وهو ما يؤخذ فيه في, في الفضائل ل أ ن الفضائل يعني اسمها فضائل ليست اصولا ينسي في في ثم نبه ا ل إ م ا م بن خلدون رحمه الله إ ل ى أ ن بهذا المنهج تحصل الفضائل, الفضائل التاريخ التي أ ج ز ه ا في ا ل د ب ا ج ة في الوقوف على أ خ ل ا ق ا ل أ م م وسياسات الملوك و س ي ر الهدى هذا الاهتداء بهؤلاء بهذه عنوان التاريخ تاريخ الرسل والملوك يجب تبري الأمم والملوك متسمية اختلاف القممة القممة يقول قائل هؤلاء الهدى فما بالك بن ملوك يستفادوا من النظم, ما ما النظم المستحدثه لا إنه إمام بن رحمه ل ل لا ه ينظر في الملك ب من أ ح د شخص معين و إ ن م ا ينظر بإنه من ظواهر الاجتماع كيف, كيف وصل إ ل ى هذا المستوى من انقياد الناس له كيف نقلهم إ ل ى مستوى من العمل المؤسسي ذ ي س ه الآن عمل م ا ل ع م ل الجماعوي والعمل التنظيمي لماذا حملهم ب ع ص ب ي ة أ و ما يقرب منها إ ل ى ان يكون لهم في التاريخ موقع هذه ذاتها الألوان لا ينبغي أن قرأ التاريخ قراءة كراءة فيها أن نقرأ ينبغي يعني فيها ا ل إ س ق ا ط ا ت الشخصيه ة ف ي ا ينبغي أ ن يكون الذي ي ق ر أ التاريخ والذي يكتب التاريخ أ ك ث ر في غ ا ي ة من التوقي والاحتياط من, من طغيان الذات المسقطه على احداث ما لا يتناسب مع حقيقتها وطبيعتها ثم انتقل ل د ب ا ا ج ة ثم ضمن ا ل د ب ا ج ة وتكملتها إ ل ى ماخذه على المؤرخ يقول إ ن ه ا ترجع إ ل ى أ م و ر ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع ة أ و ل ه ا ا ل د ه و ل عن تبدل ا ل أ م م و ا ل أ ح و ا ل تبدل الأمم لذلك قد يغفل المؤرخ ما حصل بين أ م ة و أ م ه من وعي التغيرات فلا يدخلها في الاعتبار فيخطئ تفسير لا بد من م ر ا ع ا ة التبدل ذهولهم عن هذا التبدل يوقعوا في ا ل خ ط أ ثانيا عدم م ر ا ع ا ة طبائع ا ل أ ح و ا ل طبائع الاجتماع البشري طبائع ا ل أ ش ي ا ء طبائع الصنائع في ا ل أ م ة طبائع المعارف التي انتجت ا ل أ م ة ط ب الوان أ من المسالك ا ل ج م ع ي ة لا بد من ر ع ا ه ط ب ا ئ ع وهذا شيء ن ف ص ل إ ن شاء الله في الفصل الاول الأمر. شيء آ خ ر وهو ت غ ي ب التعليل عدم ا ل أ خ ذ بالتعليل وعدم استقصاء الكيف كيف ا ل د ا ئ ر ة كيف ملابستها ا الكامله ة عدم ت ق ا ل ق ر آ ن يشير ب ت س م ي ة الخبر ق ص ة وقص و آ ي ة في بابها ا ل ل ي ت ف ي د م عن الكمال في ا ل د ل ا ل ة ل ما ينبغي ان يكون عليه إ ذ ن غياب التعليل والدهول عن, عن التبدلات وعدم م ل ا ح ظ ة أ ص و ل العوائد وطبائع العمران إ ل ى الاختصار المبالغ فيه الذي الأشياء يلغي كل هذه الأشياء يجعله ل التاريخ هذا إلى أرقى هذا أيضا بعيدا عن أ ن يستفاد منه أ و ينتفع منه ويجيء بنماذج م ع ي ن ة ل ل خ ط أ الذي يسببه هذه الاشياء فيذكروا ن ك ب ة البرامك والطعن في انساب بعظما ن ت ب و وسلم والأدارسة والمهجم ا النبي الله إلى صلى عليه كالعبيدين وغيرهم والجمرس ويذكر اشياء في م ب ا ل غ ة في ا ل إ ح ص ا ء ا ت في التاريخ إ ح ص المؤان ء ا إ ح ص ا ء الجند في توصيف الظواهر كما حصل في توصيف مدائن عاد إ ر ارم م المبالغات التي لا يقبلها الإمكان الواقعي ت و س ح ض ت ا ل ج ا والزمان وما قيل فيها منها كانت كذا وكذا المبالغات لا يقبلها الإمكان ل قيل على فلا يسلم نحو من أن يبغي بها ولو د ع م ا ل د ا ع ي ن أ ن سند ظاهره ا ل س ل ا م ة فانه لا بد أ ن يرد بهذا اللون من أ ل و ا ن ه وهذا هو جديد ابن خلدون وهو أ ن ه لا يسلم ا ل خ ب ر على صحته حتى يتفق مع طبائع ا ل ظ ا ه ر ة ويدخل في د ا ئ ر ة ا ل إ م ك ا ن الواقعي لا ل إ م ك ن الامكان ع ق ل ي ل إ العقلي اوسع لو أ ر د ن ا أ ن ننبه إ ل ى مطار الغلط في هذه ا ل أ ش ي ا ء التي ذكرها كنماذج نجد أ ن ابن خلدون ك أ ن ه يرفض ت ع ل ي ل الظواهر الكبرى ب أ س ب ا ب صغرى لا تتناسبها نكبه كبرى حصلت في جهاز كامل في ا ل د و ل ة بسبب م س ا ل ة ش خ ص ي ة صغيره تفسر ن كيف ب ب ة جاعة ا ل ر م ا علاقتهم بسبب عن ع ج ر البرماكي بالعباسة و خ تفسر ا الرشيد ر ه ي ك ت ف د و ا ه ر فيها إ ن ه ا ء مؤشسه ة بالكامل كيف كان الوجود كيف البرماكي داخل الدولة العباسية تقولوا لا يجوج أبداً أن ا بالكامل ه ه ذ م س ا الشخصية خصوصاً إذا ئ ل ن ت هذه ا ل س ئ في نفسها. أيضاً نفسها تقبلها لا الطبيعة من نسب اليه لا تقبلها ا ل أ ش ي ا ء والملابسات فهو يذكر ان العباس يعني لا يمكن أ ن توصف بعهر بهذا المستوى التي ذكرته بعض ه كتب التاريخ ولا يمكن أ ن تكون يعني من ندماء أ خ ي ه ا في البلاط الصناعة ولا مع مولى من الموال هو جعفر تقول طبيعة التي كانت ابتداء ابتداء البداوة الدولة عليها طبيعة في سداجة وهم وصلاح السلف القريب وصلاح صاحب النظام الذي كان يعرف ه من وما حكي ا ل من ق مقابل ا ا ب ل ل ذ ي يحكون حكيه عنه خلال حكي من صلاحه ومن, قيامه الليل ومن علاقته برجال أ ع ي ا ن من الفقهاء و ا ل ا ئ م ة الذين كتب ترجمهما في, في, في ف يصح بداد الفخر ى لا تعللوا بادي مسائل الانساب ي و في ي د الاصل ئ ل ل أ أ ن س ا ا ب أ ن الناس مصدقون في أ ن س ا ب ه م ي ح ت ا ج و ت العكس و ي س ا ل و ا عن النسب أ ه ل ه نسب و مؤرخون قريبين مثلا من, البربر. البربر. من يؤرخ ذاكرا أ ن س ا ب ه م التي هي أ ص و ل ه م هو بعيد عنهم لا يعرف مشاربهم ويشكون ج ي الذين الناس بيه يذكر الذين يربطون بين نسب البربر وبين ء ما ما ومن اليمن خلاف نسابة البلد عرفوا الناس البربر قرره على خلدون نسب وهو و في أ ص و ل ا ل ت ب ا ب ع يقول ان نسابه البربر لا يقولون هذا فكيف تذهبوا؟ تقبلون ذ ه ب و ا ت باخبار من ينسبهم و بعيد عن هذا ث ا ن ي ي ن ما جئتم به في التقرير كله يشبه ان يكون واما وهو لم يقبل هذا ل من الواني ر الكبرى لا بأسباب يجئ التفسير و ن لطبع الأشياء ثم أيضا ثم ت المدائن يقبله التاريخي الذي الذي يعم المجال ويتحدث عن, عن تحرك العمران لذلك نجد بن خلدون حين يؤرخ بالخط العمودي يؤرخ في ا ل أ ف ق ي ق و ل أ ن ا لا بد من أ ن اراعي ل أ و ل ي ا ت ل أ ن ه ا ترضي الحدث و أ ر ا ع ي ا ل م ع ا ص ر ة يعني ا ل ت ع ا ص ر عاصرهم من دول الأكبر تطرار تطرار من من السلطان هذا دول يمنخدون الذي ليجعل حتى المصاحبة حتى تضيء الحدث ا ويؤرخ لجيل البربري والعرب ثم يرفقهما بالعجم الذين صحبوا و ج و د ه م و د و ي السلطان ا ل أ ك ب ر وهو ن ش أ ه التتار والترك وغيرهما ولم يغفل ت و ى الهند والصين لانهما وصله خبرهما وان كان المسعودي وغيره ذكره الرخل الهند وفي ا ل ولكن ص ي ن أ خ له قال أنه و ف ا ل أ خ ي ر جعلته مستوعبا ك ا م ل ا نقله من الخصوصي تاريخ الجيلين إ ل ى تاخير التاريخ المستوعب لتستطنينا الهند والصين لم بإطلاق أعلم خلدون فإنه إذن من يشير إيما فيما دبازة المقدمة نبهت على م ش ا ع ل ينبغي أ ن تراه اولا إ ل ى أ ن المراد من التاريخ باطنه أ م ا الظاهر فهذا يؤخذ بشرطه وهو أ ن هذا الخبر عن ا ل أ ي ا م ينبغي نوتك أ م ان ا ل ب يتقن ي ف اما ل الكيفيات ل أ ب ب ا ا وتوصيف و ل ب س الباطل هو ا ت والاستفادة ا إلا ر ي خ منه ه ذ ا ل ش ر ثم ث ا ن ي ثم ثانيا لا بد من ما سمناه من تعديل المصادر حتى تتسع ا ل ر ؤ ي ة ويمكن للواحد أ ن يختار من ا ل أ س ب ا ب ما يتناسب مع الحدث الذي او ل ذ ي أ مع ا ل ظ ا ه ر ة التي و ر خ لها أ و مع ا ل د و ل ة أ و ا ل أ م ه التي يؤرخ لها الفصل ا ل أ و ل من فصول ا ل م ق د م ة و ا ل ذ ي يعتبر أ ص ل ا لبقيتها عرف فيه بمسائل ث ل ا ث ة ط ب ا ئ ع والعمران و ا ل ف ط ر ة أ نقول ا أ هذه مصطلحات ث ل ا ث ة نجده يقف عندها في فصولي في الفصل ا ل أ و ل طبائع العمران يقول ان العمران هو الاجتماع البشري ه و ي أ خ ذ و ه من اطلاق اللغه بل إ ط ل ا ق ا ل ق ر آ ن و إ ن ش ا ء ك م من ا ل أ ر ض واستعمركم ا فيها ي جعلكم تعمورون او وكل اليكم امر عمارتها ويتوكل من الله استعماركم نوعان توكيل رساله ة استخلفك وتوكل اعدادا ع ل ك مستعدا لأن ممكنا من إ ع م ا ر ه ا استعماركم و ا ل ل ف ظ ة تحتمل ي يديك جعلكم مستعدين لعمارتها إ بالمكنه、طيب. امكانيه ولذلك الله جل جلاله ا ن ش أ ك من ا ل أ ر ض استعمرك فيها وهذا من حكم الله أ ن تكون في عالم أ ص ل ك منه تستعمر في عالم أ ص ل ك م ن تعالى أ ر ض هي امك تمسح و ا ب أ م ك م فهي بره بكم يعني ا ل أ ر ض لماذا تتوقع هي أ م ك أ ن ش ا ك من ا ل أ ر ض واستعمرك فيها حتى يكون المكان والمتمكن منتميان على نسبه م ا الذنب لذلك اختار هذا الاسم ا ل ق ر آ ن ي اللغوي ل ل د ل ا ل ة يقال عماره ل د ل ا ل ة الزمن وعماره ل د ل ا ل ة المكان وعماره ل د ل ا ل ة ا ل إ ن س ا ن كلها في ا ل ل غ ة قالوا عماره بمنها ج م ا ع عم تعمر مكانا معين ويقول العمر وهو زمن عماره الجسد الروح للجسد زمن العمارة زمن ع م ا ر ة روحك ل ج س د ي يقال و ا فيه عمر فهو زمن حياتي ويقال ع م ا ر ة بمعنى محل إ ع م ا ر مكان في ا ل ل غ ة والعمران هذا مصدر ك ا ل ع م ا ر ة كغفران بمعنى الغفر عماره عمران بمعنى واحد علم العمران أ و علم ا ل إ ع م ا ر مع ملاحظه في هذه العناصر ا ل ث ل ا ل ث ي هي عناصر التاريخ وهي ا ل إ ن س ا ن والزمان والمكان وتفاعلها ط ب ي ع ة هذا التجمع الذي يقتضي وجودا إ ن س ا ن ي ا في زمان ومكان لابد أ ن هذا الاجتماع البشري الذي سيجدون أ ن ه ض ر و ر ة ق و ل ن ا العمران ض ر و ر ة وحين يكون ض ر و ر ة هذه الضروره تعطي مجرا لها والذي يسمى ط ب ي ع ة فالطبيعه هي ما يعرض لهذا العمران من احوال لذاته هي عارضة لا ل ا د ا لا, لا يمكن أن يؤرخ بها ولا أن يلتفت إليها يلتفت يمكن يؤرخ أن أن لانها شبهه اجنبيه عن طبيعه ا ل ع م ر ا ن فينبغي إ ل الا إ ت خ د ع ا ل م ؤ ر خ أنا أن تكون أريد طبائع لذات ا ل ع م ر ا ن ومشموس ا ل ط ب ي ع ة تحيل تحيل على د م ن ا وتؤكده ان الطبيعه هي ما نقش, في النفس أصلها. ما نقش في النفس وصور بها حتى صار كطبعي فيها, كطبعي فيها. ط ب ي ع ة الشيء ما جرى عليه ب ا ل ت ر ا إ ذ ن للاجتماع البشري ط ب ي ع ة وهو في نفسه ض ر و ر ة أ ي لا يستغنى عنه و سبق لنا أ ن تسميه ا ل إ ن س ا ن ب ا ل إ ن س ا ن تلتجه الى هذا المعنى ل أ ن ه ي أ ن س بمثله وبنظيره ويساكنه ويجري معه الوفاق بحسب مصالحه ه و ح س ب وحسب ا ل ص ل ا ة واختقاما وخلاف ذلك العمران ض ر و ر ة وللعمران هذا الضروري طبائع يجري عليها ينبغي أ ن ت ر ا ع في النظر إ ل ي ه فلذلك إ ذ ا جئنا فوجدنا أ ن أ ي تجمع بشري له ب د ا ي ة وله تطور معين وله ا ن ت ح ا ن ف ك ر ا ء ه التدريب حين ي ج ع الناس لا بد من أ ن يتوافقوا ولا بد من أ ن يحصل لهم بعد خلاف أمة واحدة الله القرآن كان الناس أ م ة واحده ة اي اختلفوا فبعث الله النبيين لردهم التوحيد المصلي وهدا أ ح د تفسيرين في ا ل آ ي ة و س ي ج ي و ن الوقوف عليها إ ن شاء الله ما يعرض لهذا الاجتماع من, من بداوه في الابتداء ومن انتقال إ ل ى ط ب ي ع ة أ خ ر ى من طبائع الاجتماع وهو مسمى بالتحضر أ ش ي ا ء ح ر ي ة ب أ ن تكون محل نظر المؤرخ أو وهذه عالب الاجتماع و الجسور التي تنتقل ب ا ل إ ن س ا ن من وضع إ ل ى وضع والجسور التي هذه الألوان والاتقالات والالتقال من ألوان المكاسب وألوان النتائج وألوان المعارف وألوان الصراعات وأنواع التوافق والاختلاف التي التشكلات أشياء فيها ما الاجتماع البشري المكاسب النتائج المعارف الصراعات كل تربط حرية ينظر يتمره بأن هذه من من لا طبائع للاجتماع ا ذ ن نسجل أ و ل ا في هذا الفصل هذا أ ن الاجتماع والعمران ض ر و ر ة وما هو ب ا ل ض ر و ر ة لا يمكن الاستغناء ع ل ه ه واحده ثانيا لهذا الاجتماع طبائع تحكمه وتسيره سيقول قائل و ا ش ف ي ه ا ا لحكم معنى الجبر و ا ل ح ت م ي ة أو أن المساعد الأخرى المساعد ويقول لهذا الاجتماع قانون غير قانون الفرد حين يكون وحده يسمى البعض بالسير ة إ ن س الناس ن حين ا حين يجتمعون وحين يكون بينهم هذا التشكل ف إ ن اجتماعهم يكون مطبوعا بطبع حتى ا ل إ ر ا د ا ت حتى توافق ا ل إ ر ا د ا ت حتى صراعه ا ل إ ر ا د ا ت هو أيضا إ ن هذه ه اشكاليه كبرى تشبهه و ك أ ن ابن خلدون يريد أ ن يجعل التاريخ ص و ر ة للجبر وليس ص و ر ة للاختيار مع بعلم القنادي المسؤولية المسؤولية الإنسان الحدث التاريخي ولا تقفو القفو يؤكد نشلك كل ولا والبصار في والفؤاد التاريخي أولئك كان عنه سمعت و أ ن ت لم تسمع ولا تقل و ر أ ي ت و أ ن ت لم تر ى ولا تقل و وعيت وحفظت بناء على المرئي المسموع أ و حكمت و أ ن ت لم تدقق في المسموعات والمبصرات لتقيم الحكم عليها بفؤادك إ ن السمع والبصر والفؤاد الذي يبني على هذه المعطيات كل أ و ل ئ ك هذه المذكورات كان عنه ي عن القفو والاتباع ب ش ك ل وهذا كما يتجه للفرد يتجه للجماعه、دي. في ا ل ق ر آ ن وهو يؤكد على هذه المسؤوليه ا ل قائمه على هامش ل ح ر ي ة الانسان ا ل ح د الذي تقبل به ط ب ي ع ة الاجتماع هكذا سيجي إ ن شاء الله بدليل أ ن ن ا نخلدون حتى ويحلل ه و الظواهر التي تبدو م ت ن ا ق ض ة ي خ ت م ه ا بالوان ب ايات ا ل ق ر آ ن ي ه تشير إ ل ى أ ن أ س ب ا ب ما دخلت هي التي جعلت هذه ا ل ا س ئ ر ه فقط حصولها على التبرير القدري الذي ي ع ف ي الفاعله من ا ل م س ؤ و ل ي ة ولكن ي ق و ل أ ن ه ا زارت بسبب هذه ا ل أ خ ط ا ء التي تنامت فحصل هذا او بسبب هذه ا ل أ ل و ا ن من الصوام و ا ل ا س ت ق ا م ة و أ ل و ا ن من الفعل في إ ب ا ن ه فحصل الذي حصل الوقوف عند العلل لتفسير الضوائر ا هذا, من العمران. هذا الخطورة هذا طبائع العمران ن ونتكمل من إ ذ ا في الفصل ا ل أ و ل نجد ابن خلدون يتحرك من طبائح العمران وضرورته إ ل ى أ ن يصل بنا عبر خ ر ي ط ة توزيع العمران في المعمور كيف أ ن مناطق م ع ي ن ة عامره وفيها ك ت ا ف ة أ ك ث ر من ا ل أ خ ر ى ثم كيف أ ن هذه ا ل أ م ك ن ة ا ل م ع م و ر ة م خ ت ل ف ة في أ ج و ا ئ ه ا وفي أ ح و ا ل ه ا ا ل ط ب ي ع ي ة وكيف أ ن هذه ا ل أ ج و ا ء أ ي ض ا تتدخل في أ ن تؤثر بمجالها مختلف في في في ملاحظة تفكيري وتعالى الإنسان ألواني الأشياء أيضاً مهمة جداً وفي قول الله فيها في في في أيضا وفي هواء هذا هذه مهمة وحرارة جدا سبارك ورطوبة ومن ايه خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف السنتكم والوانكم ما يشير إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة وهو أ ن اختلاف الوجود في بنائه يؤدي الى اختلاف المعمر أ و الذي يعمر الوجود في أ ح و ا ل ه أ ي ض ا فهذه ا ل أ ل و ا ن فينا وهذه ا ل أ ل س ن ة ا ل م خ ت ل ف ة هي أ ي ض ا سببها خ ت ل ا ف المجال م ج ا ل الذي هو مكان الوجود و أ ح و ا ل العارضه لهذا, لهذا الوجود لقد كانت م ل ي و م ب أ ث ر الجرافه ب ي ئ ة ا ل غ ي في ظ و المستقبليه ه ر ا ولكن قد هناك ل اثناء أ ش ي كثيرة في ا ل م س ت خ ر ج ا ت ق ا ا ل و ب أ ن ه ق ا ل ف ي ا ل ش ع ولكن ب ا ت ت ي و في ا ل ب ل ا د ا ل ح ا ر ة ز ي ا د ة ق ل ب أ م س ت ك و ن فيها في ط ب ع ي ا ل ك ي ن من ه و ل عن العواقب ف... قالوا ب أ ن هذا جرح عليه ا حين دخل مصر وقفوا منه ذلك الموقف هذا من أ س ب ا ب سبقه ا ل م ق د م ة فوقفوا منه هذا ويرى فيهم شعبا في مكان حار فهذا ف ي ع سريع. سريع الانفعال سريع الغضب فيه في طيش هو يقرر هذه الأشياء و... عليه في هذه هذا ورد قلوا يقرر الأشياء في أغلبي الحقائق أن أ و أ ن ه قد ا ن ت ب ه إ ذ ا كانت الاشياء فيك فعلا ودليلها الوقوع والاضطراد فهي من طبائع المكان لا لتقرافك ولكن لتسددها هذا الجهة المقص النبي الله على يقول صلى وسلم معادن عليه فيه النبي ضرورة أولاً والفضة أنس الذهب طب المعادن فحص حكمته والنحاس والحديد كمعادن الناس كمعادن يعني خسه ونفاسه كي تعدد ولكن خيارهم في ا ل ج ا ه ل ي ة خيارهم في ا ل إ س ل ا م ي د ف ق و ا الشرط هذا التاج لا ا ل إ س ل ا م ل ا يلغي الفضائل الامم ولكن يكملها ويتوجها فهذا جاء من امه مثلاً يعني في طبيعتها الرفق واللين و... هذا ن ظ ر إ ل ى قيمه ت فنعرفه من معدن كي ت و ك ي ت هذا يشاد بهذا الطبع الذي فيه الله وقوله لي أ ش ج ع عبد قيس حين قاله انك يامرون في فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله قال يا رسول الله أ ج ب ل ت عليهما أ م تخلقت بهما قال بل ا جبلك الله عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين او خصلتين يحبهم هو رسول ثم ابن خلدون رحمه الله يسير في الفصل الى م س أ ل ة من أ خ ط ر المسائل و بها يختم الفصل هذا و ك ا ق ر ا ء ة أ و ل ي ه لهذا الفصل إ ل ى مستويات أ ل الإدراك ة م س ا ل إ د ر ا ك وهل هي أ ي ض ا ت خ ط ع لطبيعه خلدون يرى أ ن ا ل ف ط ر ة فينا في أ ص ل ه ا فيها استعداد ل أ ن تترقى ومستويه الترقي وان كان لها حدود فاذا قد تصل إ ل ى أ ب ع د مدى ممكن مثل الله س حين يقول كل مولود ا للكمان أن الإنسان د أن ي ح م ل في نفسه بأصل الخلقة م ش ر و على ا ل بالقوة ف ي هذه ف ط ر ة نسق قدرات تحتاج الى شروط لكي ت ع ط ي ه اعطاءها الاكبر ف ط ر ة فيك خ ل ق ة ف ط ر ة من ف ط ر ة دخل ف ط ر ة ه ي ئ ة خ ل ق ة فيك فهي ص و ر ة من صوره ط ب ي ع ة ا ل ن ف س ي ة التي د و ز ت شروطها أ ع ط ت صورا ً من طبائع الوجود و أ و ص ل ت إ ل ى صنائع ومعارف و إ م ك ا ن ا ت نخردون حين ينظر في الاجتماع لا ينظر فقط ي ه ف الاجتماع بسبب ع ص ب ي ة فقط بسبب كل الروابط التي يجتمع الناس عليها من روابط الناس بروابط د ا ً من السبب ن التي س ب قد يصل إ ل ى ر ا ب ط ة سبب ديني وتوافق عالي على مستوى عقود إ ي م ا ن ي ة وعلى ر أ س ه نبي يتلقى الوحي هنا لا بد ا ن خ ل د لا يمكن أ ن يقول للتاريخ لا تؤرخ ل ظ ا ه ر ة ا ل ن ب و ة ولا ل ظ ا ه ر ة المنام والرؤى التي تتحقق في الواقع وتدخل التاريخ لا بد هذه اشياء لها تحقق في نفسها لا فلا عندها باعتبارها متحققات وجد بد يقف أن في سياق الاجتماع فلا بد أ ن معنى ا ل ن ب و ء ة معنى المنام الصادق هذا الذي يراه الواحد فيتحقق ف إ ذ ا هو كفلق الصبح أ و يعبر له فيقع كما عبر ما معنى هذه الرؤى أ ل و ا ن من ا ل إ د ر ا ك ا ت ألوان من العلوم من بين قوسين معرفة ا ف ت ح على عالم الغيب الذي يدخل التاريخ فيحتاج المؤرخ وعالم الاجتماع الى ان يقف ومسلم أ ن يقف عند هذه الظواهر و ي ف س ر ه ا في حدود مستطاع ف إ ذ ل ك لا تستبعدوا ولا ت س ت ر ك ر و ا على ا ل د خ ل دون وهو يقف أ ح ي ا ن ا عند ظ ا ه ر ة السحر و ظ ا ه ر ة ا ل ك ه ا ن ة إ ن ه ا كانت ولا تزال وفيها ما تصلون مكشوف وفيها أ ش ي ا ء ن ب غ ي الوقوف عندها لانه ذ ا ق ل ب ص ر ا ح السحر حق والعين حق معنى ا متحققه هذه ا ل ق ي م ة ا ل ش ر ي ع ي ه ا ما شيء حق لك في أ ن تسحر حق لك في أ ن تضرب بالعين أ و تصيب به、لا. له وجود ا ل متحقق فلا بد من النظر فيه لايجاد جواب عليه كل هذه ظواهر و ا ر ا ل إ د ر ا ك والعلوم ظواهر الوجود والممارسات ا ل ب د و ي ة في أ و ل ي العمران ظواهر ا ل ت أ ث ر بالمجال و ا ل ت أ ث ي ر فيه ظواهر الاختلاف سواء كان ابتدائي ام كان متطوري يعني في مرحلة متطورة. كل هذه موضوعات ل ع ل م ا ل ا ج ت م ا ع وتوصف ب أ ن ه ا فيها ما هو من طبائع أ ي من ا ل أ ح و ا ل ا ل ع ا ر ض ة لذات الاجتماع وبينما هي ع ا ر ض ة لا بوصف الذات فلا ينظر إ ل ي ه ا ل ى ا ع ت ب ه ا انها اشياء ليست, ليست من ط ب ي ع ة العمران ولا يمكن أ ن تفسر بها ا ل أ ح د ا ث ولا أ ن تكون م ؤ ث ر ة ت أ ث ي ر ا ب ش ر ه الاضطراب يجعلها من ق ي المرعية ل الطبائع إ ذ ا إ ن شاء الله المقدمة ندخل اليها من من جهات م خ ت ل ف ة و م ت ن و ع ة حتى نصل إ ل ى بعض ا ل م ش ت ف ا جهه ا ل ذ ي تحفظوه إ ن شاء الله أ ن الفصل ا ل أ و ل في ط ب ا ع العمران ينبغي أ ن ترتب فيه المسائل على هذا النحو العمران ض ر و ر ة العمران ا ل ب ش ر ي ة تاطر بالمجال من طبائع الفطره داخل العمران أ ن يكون فيها طبع للاستعداد ل إ د ر ا ك أ ع ل ى و أ ر ق ى مره بالتكسب ومره ب ا ل ه ب ة ا ل إ ل ه ي ة ل ل إ ل ه الذي خلق هذا ا ل إ ن س ا ن من هذه ا ل أ ر ض واستعمره فيها فلا يبدو فعلا فيه الله جل المشاهد الذي التاريخ الذي فيه تأدية لرسالة الوزود هذا ومشاهده يبدو تغيبه تأدية بعنواني وعنوان أن عن الاستخلاف الذي فوض الله فيه بمقتضاه لهذا ا ل إ ن س ا ن يقوم بهذه ا ل م ه م ة من جهتين ر س ا ل ة بلغته بالوحي و إ ذ ا ر أ ى إ م ك ا ن مكن منه ب أ ص ل ا ل ف ط ر ة و أ ص ل الخلقه و آ ل ي ا ت من حوله مكنه الله ف ي ن ا ولا بد من أ ن ينظر إ ل ى هذه الجوانب كلها لكي يعني يخصص كل التاريخ يخصص شيء في, في, في, في التاريخ. بما يستحقه ليفسر ي ف س ر ر ا ه ن ا أ و يستعين على فهم راهنه وليؤسس ان شاء الله الانطلاقه المشدده اقول و قولي هذا والحمد لله ورحمة الله ورحمة الله.